「なんでこ a なことがあっ a のか」 عناقهم لها خاضعين عليهم إن شأن نزل عليهم من لها السماء آية فظل تعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إ ل ا كانوا عنه معرضين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 وان ربك لهو العزيز الرحيم واذ نادى ربك موسى انيت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون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 ففررت منكم م ل اسماء خ ف ت فوهبني ربي ح ك م وجعلني م الله م ر س ي ن نعمة ن وتلك ت م ا ع ل ي بني أن عبدت إ س ر ر ا قال ئ ي ل ف ع و ن وما م ا ا رب ل ل ع ي ى 「私の思いは何でも言えることは何でも言えることは何でも言えることは何でも言えることは何でも言えるこは何でも言えることは何で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 「私の名前は何でもいいです」 أ ر ي د أ ن يخرجكم من أ ر ض ك م بسحره فماذا تامرون قالوا أ ر ج ه و أ خ ا ه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحره لميقات يوم معلوم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 ولكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف و ل أ و ص ل ب ن ك م اجمعين قالوا لا ضير انا إ ل ى ربنا مقربون 「今夜の時点で私たちはこの辺りを見ていきたいと思います。 「そして私たちはこの世を変えたのは私たちの思いを変えた ن は私たちの思いを変えたのは私たちの思いを変えたのは私たちの思いを変えたのは私たちの思いを変えたのははえい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 ف ل موسوعه ا ا ل ن ا ب م و س ى إنا للعلوم م ن الاسلاميه ファンフレコファンフレコファンフレコフ ب عصاك البحر ف ファンフレコファンフレコファ ك الطود ال العظيم وأزلفنا ثم لاخرين و, و أ ァンフレコファンフレコファンフレコファンフレコファンフレコ ا ァンフレ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 والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين جعلني لسان في صدق 私の思い出は変わらず生 ا ل いる。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 私たちはこのように思い ولا صديق حميم فلون فنكون لنا كرة م ن ا ل م م ؤ ن ن إن ي في ذ ل ك لآية و م ا كان ك أ ث ر ه م م م ؤ ن ي العزيز ن وإن ربك لهو العزيز الرحيم 「そして私はこのように私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語るのは و の思いを語るのは私の و いを語る أ は私の思いを語るのは私の思いを語るのは إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأ و, و أ ط ي ع و ن ٍ قالوا: "أنُؤمن لك واتبعك الأرذلون"، قال: "وما علمي بما كانوا يعملون"، إن حسابهم إلا على ربي، لو تشعرون. وما أ ن ا بطارد المؤمنين إ ن ن ا إ ل ا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين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 وما أ س أ ل ك م عليه من جر اجري إ ل ا على رب العالمين أ ت ب ن و ن بكل ريع ن ا ي ة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون و إ ذ ا بطشتم جبارين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 و は今日 ا ように私の思いを聞いているのは私の思いを聞いていることを知っていることを知っている人はあなたの思いを聞いていることを知っている人はあなたの思いを聞いている人はあなたの思いを聞いている人はあなたの思いを聞いている人はあなたの思いる人は人はあはあなたの思いを聞いている人はあなたの思いを聞いている人はあはあるをているてのあた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 وزروع ونخل طلعها هضيب وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله واطيعوا ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ولكم ش ر 何 ي し م م れ ل い م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 ク ذبت قوم ل, ل و ط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جر إ نجري إلا على رب العالمين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 「えいやいやい ن 「私 ا 思い出を忘れずに」「私の思い出を忘れずに」「私 س 思い出を忘れずに」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 「私の思い出は何も知らないです。私は私の思い出は何も知らないです。 هو العزيز الرحيم 「今日 ن 私の思い出を忘れずに」「私の思い出を忘れずに」「私の思い出を忘れずに」 أ و ل م يكن لهم آ ي ه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ولو نزلناه على بعض ا ل ع ج م ي ن ف ق ر أ ه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب ل ا ل ي م فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون افبعذابنا يستعجلون あ ف رايت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 「今夜は何をしてもいいです。今夜は何をしてもいいです。今夜は何をしてもいいです。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 「ファタウケル」「アラ」「ن ラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「ا ل アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「ア ل アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「アラ」「ا ك ِ نَثِيمٍ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون